وقال ايضا احور عن قصدي وقد برح الخفا ووقفت من عمر قصير على شذا وارى شجون العين تمسك ماها ولا قبل ما حكت السحاب والكبا واخال ذاك لعبره عرضت لها من قسوته في القلب اشباه الصفا ولا قل لي طول البكاء لهفوتي فلربما شفع البكاء لمن هذا ان المعاصي لا تقيم بمنزل الا لتجعل منه قاعا صفصبا ولو ان نهدى وتمعق بدائها بمراهم التقوى لووافقت الشذا ولا عبث معرضها المشوبه برنقها وغسلت رينان قلبي في عين الصفا وهزمت جحفا لغيها بنابه انابه وسالت من ندم عليها مرهفع وهجرت دنيا لم تزل غراره بمؤملي هل ممحضين لها الوفا سحقتهم وديارهم سحق الرحى فعليهم وعلى ديارهم لاغا وَلَقَدْ يُخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ يَوْمَ الْجَزَاءِ النَّارُ إِلَّا إِنْ عَفَا إِنَّ الْجَوَادَ إِذَا تَطَلَّبَ بَقَايَةً بَلَغَ الْمَدَى مِنْهَا وَبَذَلَ مُقْرِفًا شَتَّى مَا بَيْنَ مُشَمِّرِ لِمْعَابِهِ أَبَدًا وَآخَرُ لَا يَزَالُ مُسَوِّفًا إِنِّي دَعَوْتُكَ مُنْحَبِلٍ تُجِيرُنِي مما أخاف فلا ترد الملحداء